ووَأَعَدْنَا مُوسَى ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَا هَا بِعَشْرِ فَتَمَمْيَقَاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً وَقَالَ مُوسَى لِأَخِيهَا رُونَ خُلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ وَلَمْ مَا جَاءَ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 فَلَمَّا تَجَلَّ رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكَ وَقَرَّمُوا سَائِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَتُ بِحَانَكَ بِتُ إلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ